كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتالا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نَهَارٌ مَعَاشَا وَبَلَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ شِدَادٍ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وجنات ألفاف إن, إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ يَوْمَ بالصور فتأتون أخوaja وفتحت السماء فكانت أبوابا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 وَسَقَى يَزَاءُ وَفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فذُوقُوا إلا زيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن